Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 25 Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim İleyhi yuraddü'l-sa'ah <Gülüyor> ve mâ tahrücü min semerâtin ان مآميها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي يظنون اذنا كما منا من شهيد ضل عنه 119. وما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما, ما لهم من محيص 110. لا يسأم إنسان من دعاء الخير 111. وإن مسه الشر وَلَئِنْ أَذَقْنَا هَٰهُنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدَ ضَرَّاءٍ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا دَارِي لي وَمَا أَنَا السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ ذَٰلِكَ لَهُ قَوْلٌ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إلى رَبِّي, ولئن رجعت إلى ربي إِنَّ لِي عِزَّهُ لَالحُسْنَةِ فَلَنْتَبِعَنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْثِقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَنِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى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 بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِي بِعَفْتِكَ أَنَّهُ عَلَىٰكُمْ شَيْئٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّ هم في ميراث من لقاء رفقهم ألا إنه بكل شيء حيط بسم الله الرحمن الرحيم حميد 119. ولك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز حكيم 110. في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 111. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَوْفِرُونَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَسُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ وما أنت عليهم وما أنتم عليهم بوكيل، وكذلك أُوحى إليك قرآن عربياً لتُظهر من أوراق من حولها بثُورا يوم الجمع إلى ريب فيه، فريض.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 وَلَا نَصِيرَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً فَاللهُ هُوَ الوَنّانُ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير 119. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أذيب 110. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم 118. ومن الألعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع بصير 119. له مقاليد السماوات والأرض يبزق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكم شيء عظيم شرع لكم من الدين ما بصده نوح والذي أوحينا إليك وما بصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقوم ولا تتفرطوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يرتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من وَمَا تَنفَرِقُ إِلَّا لِأَن دَعِينَ جَاءَهُ مُنذِرٌ وَيَنبَأُهُم بَيْنَهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ أَنَّ أَجَلًا مُسَمًّى لَأُيِّبَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا كِتَابًا مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا بِمَا تَعْمَلُونَ نزل الله بالكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا بربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حكمة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسئل والذين يحاكون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد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 119. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 110. الله لطيف بعباده يرزغ من يشاء العزيز مَن من كان يريد حرس الآخرة نزل له في حرسه 112. ومن كان يريد حرس الدنيا نبته منها وما له في الآخرة من نصيب 113. شركاء شرعوا لهم من 112. ما لم يأذن به الله 113. ولولا كلمة فاصبل غوي بينهم 114. وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضاة الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير لَأَنِكَ الَّذِينَ بَشِرُوا اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْمِ الصَّالِحَاتِ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا الْمَوَّتَةَ فِي الْغُرْبَةِ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِلَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّهُمْ 111. إن الله غفور شكور 112. أم يقولون افترى على الله كذبا 113. فإن يشأ الله يختم على قلبك 114. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته 115. إنه عليم ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعثو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فلن بسق الله المزق لعباده لبول في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الرس من بعد ما قد نطفى ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه من دابة فَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِن صِبَاتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ فَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُمْ جزا في الأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير ومن آياته الجمال في البحر كالأعلام إِن يَشَأْ يُذْكِنِ الزَّيْحَ فَيَوْمًا نَرَاكَ دَعَنَ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَمْ يُغْنَى بِهِ النَّبِيُّ مَّا كَسَبُوا فَيَعْفُ عن كَثِيرٌ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 مَا أَبْقَانَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَفِرُّونْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 117. وأمرهم شرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 118. والذين إذا أصابهم ذويهم ينتصرون 119. وجزاء سيعة, سيعة مثلها فَمَن عَفَا فَأَصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا الصَّبْرُ عَلَى الَّذِينَ يَغْنُونَ ما سب فِي في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صدر ذو فرع إن ذلك لمن عزم الأمور فمن يؤمن بالله فما له من ولي. بَعْدَهُ فَتَرَى الظَّانِمِينَ لَمَّا رَأَ الذَّبَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرْتٍّ مِنْ سَبِيلٍ فَتَرَاهُمْ يَرْضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَارِفٍ خَافِ 117. فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 118. وما كان لهم يومياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استغيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرت له من ما أنكم من من جاء يومئذ وما أنكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذرنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيعة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله السماء وال earth يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنسا ويهب لمن يشاء ذكر أو يزودهم ذكرانا وإنسا ويجعل من يشاء 119. وما كان لبشر أن كلمه الله إلا ذحيا أو من ذراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وَمَا كَانَ ذَلِكَ أَنْ إِلَيْكَ رُحَمًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ هُدًى نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي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 والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعرضون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنرب عنكم ذِكْرًا صَفحًا أَن كُتِبَ عَلَى وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ لا أشهم من ظن فالأولى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقولون خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم أفضل مهد وجعل لكم فيها شغل لعلكم تهتدون، والذين نزل من السماء أمب غدو، فأنشرونه به بلدة ميتة، كذلك تخرجون، والذي خلق أزواج كلها وجعل لكم. الفلك والأنعام ما تُركمون على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوئتم عليه بتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرن وَإِنَّ إِلَٰهَ رَبِّنَا لَمَن يَقُولُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَثِيرُ الْمُفْتَرِينَ أَمِ اتَّخَذَ مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظَلَّهَا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَغْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْفَتًا وَهُمْ كَظِيمٌ أَبَىٰمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ بِينٍ وَجَعَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَذِينَ هُنَّ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من لَكَفِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَثُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا أَعْلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسنتم به كافرون فانتظرنا منهم فانظر كيف كان عاغبة وإذ قال إبراهيم بأبيه فقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلبة باقية عِبْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَعْتُهَا أَبْلَاءِ وَأَبَا أَهُمْ حَتَّى جَاءَ أَهُمُ الْحَقُّ رَسُولُنَا وَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِن ما به كافرون؟ فقالوا لولا نزد هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 118. يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة دنيا ما رفع معطاه فذا بعض درجات يتخذ بعض بعضا صخريه برحمه ربك خير مما يجمع ولولا ان يكون الناس واحدة الذي علنا لمن يكفوا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فيضا وما عارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبذا وسخوا عليها يتكئون فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن لضيغ له شيطانا فهو لهم قرين وإنهم تُنَهُم عَمِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَرْدَ الْمَشْرِقِ مِنْ فَبِسَ الْغَرِينِ فَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إن ظَلَمْتُمْ أن نَكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أو أولينك الذي بعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أنحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك بل قومك وسوف تسألون وَاسْأَلْمَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً عُبَادًا فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا بَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَطْهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي يُمْكِنُ يَسْرُّ هَذِهِ تبدي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيبٌ وَلَا يَكادُ يبين فَلَوْلَا إِنْ قِيয়َ عَلَيْهِ أَسْفَرٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ بَاءٌ أَبْعَثَهُم مَلَائِكَةٌ مُقْتَرِبِينَ فَاسْتَخَفَّ طَلَمَهُ فَأَقَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونْتَ تَغَنَّ مِنْهُمْ فَأَوْرَطْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَلَمَّا أُورِبَ بَبْنٌ نُورِيَ مَثَلًا إِذَا قَلَكَ مِنْهُ يَصْدُون ظَنَّ أَهْلَهَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا قَرَهُنَّكَ لَكَ إلا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْ عَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلْبَنِ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعن للساعة فلا تنثرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدن لَقَدْ مَشَى يَفْعَلُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ عِضًا الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاضْرِبُوا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 وَتَنَازَعُوا فِيهِ لا وَفَرِيقٌ ۖ وَاَخْرَجَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَوْمًا ۖ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ يا عباد لا خلص عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 112. يدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 113. مِنْ عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعمدون لكم فيها فاكهة كثيرة 116. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتروا عنهم وهم فيه مؤرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما دويا مالك يقض علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرنوا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجفاهم بلا برسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوبوا بيلعبوا حتى إلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له منك السماوات والأرض وما بينهما بعده علم الساعة وإليه ترجع ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنْبَعْهُمْ ما يدفنكون بطيره يا رب اننا ائقا لنا يمدون فاصفح عنهم بغن سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين 117. إنا في ليلة مباركة 118. إنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 119. أمرا من عندنا إنا كنا رحمة إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم نغمين لا إله إلا هو يحيي ويبيت ربكم ورب آبائكم الأولين 117. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم 118. ربنا اكشف العذاب إنا مؤمنون أن 117. فقد جاءهم رسول مبين 118. ثُمَّ تبلوا عنه وقالوا معلهم مجنون إِنَّكَ <تصفيق> إنا كاشفوا العذاب قليلا إِنَّكُمْ إنكم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 112. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وَأَلَّا تَعْنَى عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي ذَرَّتْكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا تَمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَن هؤلاء قوم مرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وسرون لما قام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأمرسناها قلما آخر فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا ظالين فلقد نجينا بني إسرائيل 119. من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المصرفين 110. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 111. من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها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 وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لا مَا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم إن يوما فصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من الله إنه هو العزيز الرحيم <تصفيق> إن شجرة الزقوم طعام الأثيب كالمهبون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 المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذَلِكَ وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذنقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ببقاهم عذاب الجحيم فولا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ثُرْتَ قِبْلَةً هُمْ ثُرْتَ قِبْلَةً بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدٌ تَنزِيرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقلون ذا اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها لتصريف النياح آيات لقوم يعظلون <تصفيق> تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويد لكل أفاك أسيب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 هنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا ولا متخذوا من دون الله أولياء أولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم 112. الذي سخر لكم البحر لتجري الفنك فيه بأمره ولتبتغوا من فره بلعلكم تشكرون 113. فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قلما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَثَرَى سَقَمَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَذَلَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا 112. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 113. إن ربك يقضي بينهم يوم الضيامة فيما كانوا فيه يختلفون 114. ثم على شريعة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 هذا بصائر للناس غودا ورحمة لقوم يقلون 118. أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 117. نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 118. بخلق الله السماوات والأرض بالحق ولترزى كل نفس بما كسبت وهم لا يلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ فَمَا هُمَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلِّ مَّخَتَبَ عَلَى سَمْعِهِ بَقَلْبِهِ وَاجْعَلَ عَلَى بَصَرْهِ غِشَابَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تَقَوَّلُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا يَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ مِمَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جتهم إلا أن قدرت بأبائنا إن كنت صادقين قل الله يحييكم ثم يبيتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا عيب فيه ولكن ما الناس لا يعلمون وللله منك السماوات والأرض في يوم تقول الساعة يومئذ إذا يختعون بالقدون فتروع كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ما ينطق عليكم بالحق إما كنا نستنسق ما كنتم فأما الذين آمنوا مع الصَّالِحَاتِ الصالحات فإن فِي رضهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفؤ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَلْمًا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّ مَا نَدْرِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْظِينَ صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik